توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثانية من مسائل الجزء الأخير من الآية السادسة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فصيام ثلاثة أيام في الحج صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال الإمام في ذلك يا بني؟ قال الإمام إنه لا يجوز صوم أيام التشريق. لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منها، وأورد قول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي ثم أورد ما قاله ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق وأورد الإمام أيضا ما قالته طائفة من أنه إذا فاته الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقائنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإلى إمامنا القرطبي سبحانه سبحان الله لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الثالثة أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه فذكر ابن وهب عن مالك قال إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إلي أن يهدي فإن لم يفعل أجزاءه الصيام. وقال الشافعي يمضي في صومه وهو فرضه وكذلك قال ابو ثور وهو قول الحسن وقتاله واختاره ابن المنذر وقال ابو حنيفه اذا ايسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهجر وان صام ثلاثه ايام في الحج ثم ايسر كان له أن يصوم السبعه الأيام لا يرجع إلى الهدي المسألة الرابعة قوله تعالى وسبعة قراءة الجمهور بالخفض على العطف وقرأ زيد بن علي وسبعة وذلك بالنصب على معنى وصوموا سبعة المسألة الخامسة قوله تعالى إذا رجعتم يعني إلى بلادكم قال قتادة والربيع هذه رخصة من الله تعالى فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه إلا أن يتشدد أحد كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان وقال أحمد وإسحاق يجزيه الصوم في الطريق وروي عن مجاهد وعطاء قال عطاء إن شاء صامها في الطريق إنما هي رخصة. وكذلك قال عكرمة والحسن والتقدير عند بعض أهل اللغة إذا رجعتم من الحج أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل وقال مالك في الكتاب إذا رجع من منا فلا بأس أن يصوم وقال ابن العربي إن كان تخفيفا ورخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها الى العزيمة اجماعا وان كان ذلك توقيتا فليس فيه نص ولا ظاهر انه اراد البلاد وانها المراد في الاغلب قلت بل فيه ظاهر يقرب الى النص يبينه ما رواه مسلم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من يلحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من أهدا فساق الهدي.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 فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة أيام إلا في أهله وبلده والله أعلم وكذا قال البخاري في حديث ابن عباس ثم أمرنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم وكان هذا اجماعا المسألة السادسة قوله تعالى تلك عشرة كاملة يقال كمل يكمل مثل نصر ينصر وكمل يكمل مثل عظم يعظم ويقال أيضا كمل يكمل مثل حمد يحمد ثلاث لغات واختلفوا في معنى قوله تعالى تلك عشرة وقد علم أنها عشرة فقال الزجاج لما جاز أن يتوهم متوهم التخير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلا منها لأنه لم يقل وسبعة اخرى ازيل ذلك بالجملة من قوله تلك عشرة ثم قال كاملة وقوله تعالى كاملة تأكيد اخر فيه زيادة توصية بصيامها وان ينقص من عددها كما تقول لمن تأمره بامر ذيبال الله الله لا تقصر المسألة السابعة قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي إنما يجب دم التمتع عن الغريب الذي ليس من حاضر المسجد الحرام خرج البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم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 فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية الترويه ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروه فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم صدق الله العظيم يعني إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسوكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام صدق الله العظيم وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل هي شوال وذو القادة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث هو الجماع والفسوق هي المعاصي والجدال هو المراء المسألة الثامنه يا إخواني اللام في قوله تعالى لمن بمعنى على من أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة كقوله عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء وقوله تعالى وان اساتم فلها وذلك في صورة الاسراء اي فعليها وذلك اشارة الى التمتع والقران للغريب عند ابي حنيفة واصحابه لا متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام عندهم ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكل منه لأنه ليس بدم تمتع وقال الشافعي لهم دم تمتع وقران والإشارة ترجع إلى الهدي والصيام فلا هدي ولا صيام عليهم وفرق عبد الملك بن الماجيشون بين التمتع والقران فأوجب الدم في القران واسقطه في التمتع على ما تقدم عنه إذن يا عم فإن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام صدق الله العظيم يعني أن هؤلاء لا متعة لهم ولا قران هذا ما سيشرحه لنا الإمام في الدرس القادم يا الواحد. ومع هذا أستطيع أن أقول لك إن ما فهمته صحيح فأهل الحرم لا متعة لهم ولا قران وهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة وهل هم أيضا يدخل في حاضر المسجد الحرام يا ولدي قال الإمام مالك هم أهل مكة بعينها وقال ابن عباس وطاووس وطائفة هم اهل الحرم وقال الشافعي من كان اهله على اقل مسافة تقصر فيها الصلاة وقالت الاحناف من كان اهله بالميقات او دونه وعلى اي حال يا ولدي فان العبرة بالمقام لا بالمنشأ لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم واستاذنك في ان انصرف الان وسنلتقي غدا باذن الله مع مولانا القرطبي